بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات مسرا فالمقسمات أمرا إنما تعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون ايان يوم الدين يوم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الَّذِي كُنتُم بِه تَسْتَعْجِلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ آخذين ما آتاهم ربهم إِنَّمُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائر والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السَّمَاءِ رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون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 فأجس منهم خيفا قالوا لا تقف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صررة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم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 وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مُبِينٍ فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مبين وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون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 والارض فرشناها فنعمل ماهي وَمِن ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم من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 قِي وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّمَا هُمْ وَالَّذِينَ يَأْخُذُونَ الْقُوَّةَ مَتَكِينَ فَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَرَا يَسْتَعْجِلُونَ